يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد خاز فوزا عظيما أما بعد فإن اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي مبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشغل الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخرج الامام احمد في مسنده والترمذي رحمه الله تعالى وغيرهم من أصحاب السنن من حديث الحارث بن الحارث الاشعري ان النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل امر يحيى بن زكريا بخمس كلمات ان يعمل بهن وان يامر بني اسرائيل ان يعملوا بهن فقال عيسى بن مريم ليحيى اخشى ان ابطاته ان يعاقبنا الله عز وجل او نعبده فاما ان تامرهم واما ان امرهم فقال له يحيى اخشى ان أن يخسف بي ابو عبدك فجمع يحيى بنو اسرائيل في بيت المقدس حتى قعد الناس على الشرفات فقال ان الله امرني بخمس كلمات ان اعمل بهن وان امركم ان تعملوا بهن اول رجل امرني ان تعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا وان مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله من ولد او ذهب فقال له هذا عملي وهذه داري فاعمل واد الي فكان العبد يعمل ويؤدي الى غير سيده فايكم يحب ان يكون عبده كذلك فان الله عز وجل خلقكم ورزقكم وأمركم ان تعبدوه فلا تشركوا به شيئا قال يحيى وامرني بالصلاه فان صليتم فلا تلفتوا فان الله عز وجل ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلفت قال وامركم بالصيام وان مثل ذلك كمثل رجل يحمل صره فيها مسك في عصابه يعني جماعه كلهم يحب ذلك او يرجو ذلك من ريح المسك قالوا امركم بالصدقه وان مثل ذلك فقال لهم افتدي منكم اليوم بالقليل والكثير ففدأ نفسه منهم قال وأمركم بذكر الله تعالى وإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في اثره سراعا فتحصل منهم بحسن حصين فكذلك العبد لا يحصل نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أنوكم بخمس بالسمع والطاعة والهجرة والجهاد والجماعة فإن من فارق الجماعة تقيد شبر فقد خلع عقد الإسلام من عنقه أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا حديث عظيم جليل افتتح به الامام ابن القيم رحمه الله عز وجل كتابه الواجب الصيد الذي ما كان الا رساله ارسلها الى بعض اخوانه يذكره بفضل الذكر وفوائده فقدم بمقدمه ثم ثنى لذكر الحديث وما فيه من الفوائد الكبيره نسال الله عز وجل ان يعيننا على الوقوف على بعضها في هذه الخطوة ان الله عز وجل امر يحرم ذكريا ان يأمر بني اسرائيل بخمس كلمات والكلمه احيانا تطلق ويراد بها جمله ككلمه التوحيد يقال عنها كلمه وهي جمله وقوله تعالى انها كلمه هو قائله والمقصود جمله أمرهم بخمس كلمات إن, أن يعمل بهن اولا في نفسه وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن ثم إنه أبقى يحيى في تبليغ قومه فقال له عيسى وكان ابن خالد كان يحيى وعيسى عليه الصلاة والسلام أبناء خالد فقال له اخشى إن أبقعت في البلاغ المعيطة فإما أن تأمرهم وإن... وإما أن أمرهم يعني هو يأمره فقال يحيى أغشى إن سبقتني أن, أن يخسف بي أو أعذب وهنا نفتد ينبكي تنبه إليها في كلام النبيين الكريمين كلاهما يخشى إن أرضى في البلاغ من العقوبة والقص. لتعلم أن أخضر الناس اعلمهم بالله عز وجل فمن كان, كان من عباد الله عز وجل بالله أعلم كان منه أخضر نبيين كريمين كلا هما يخشى العقوبة والعذاب والخصف لمجرد الابطاء في التمتيغ ما أمر الله عز وجل وساعدها تذكر قول عيسى عليه السلام في آخر سورة المائده حين سأل الله عز وجل أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي للهي من دون الله من جواب؟ الجواب ان يقول نعم أو لا إنما قال سبحانه ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق من شدة وجله وخوفه من الله عز وجل اخشى ان سبقتني ان يغسف بي او اعذب نسال الله عز وجل ان يمكن خوفه من قلوبنا فإن ذلك الشروع. فقال ان الله امرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأن أمرهم أن تعملوا بهن. ثم شرع في ذكر الكلمات. أول الكلمات أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لتعلم أيها الأخ الحبيب أنه ما من نبي أرسله الله عز وجل إلا دعا فدوحين الله عز وجل أصل الرسول وما أرسلنا من قبلك من رسول إِلَّا نوحي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إله إلا أنه أعبدون وقال في كتاب الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحاً للا قومه إني لكم مبين ألا تعبدوا إلا الله عاد قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره كذا قال صالح وكذا قال شعيب وكذا قال جميع الانبياء والمرسلين اول ما دعوا اقوامهم دعوا, دعوا الى توحيد الله عز وجل ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وفرق بين العبيد والعباد وهذه لفته قرانيه فتاخذه من التدبر فكلمه العبيد تطلق على المؤمن والكافر والطائع والعاصي وما ربك بظلام للعبيد من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد في مواضع من كتاب الله عز وجل اربعه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هؤلاء فبشر العباد الذين يستمعون القبل فيتبعون أحسنا نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباد الصالحين أن يعبر الله ولا تشركه به شيئا والعبادة في أخصر معانيها كما عبرها شيء ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه العباده كمال الحب مع كمال الذل وعباده الرحمن غايه حبه مع ذل عامله هما قطبان والشرك في ابسط معانيه تزويه غير الله بالله قال اهل النار بعد ان كبروا فيها وهم يختصمون قالوا لبعضهم تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين فمن سوى غير الله بالله فقد اشرك مع الله غيره ومن عجب حين يسمع بعض الناس من يتكلم عن توحيد الله عز وجل وعن حضوره صرف العباده غير الله عز وجل يا ابا ذلك في مسجدين مختلفين اعترضون بعض الخطبه بعض الناس معترضين على الكلام في التوحيد قال لي احدهم ما لك انت والقبور ما لك انت وما يحدث عندها I'm لحظة ومدعنا ذلك لخط النار إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما هوه النار وما للظالمين من أنصار وعرضنا الإمام مكثير رحمه الله في تفسيره هذا الحديث بطوله في تفسيره في صدر سورة البقاء في الآياتين الواحدة والعشرين والثانية والعشرين من السورة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 بعد ان شرح الايات قال وفي معنى هذه الايات حديث نبوي ثم اورد الحديث بطوله ثم قال بعده مما يستدل به على وجود الصانع عز وجل الايات الكونية التي هي اياته المرئيه في الافاق من سماء وجبال وبحار وانهار وعظم في هذا أبيات لأبي نواس قال أما في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع الملك عيون من جين شاخصات بأحداث هي الذهب السبيق على كل الزباج شاهنة आज के التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم في كل صباح أن تقول اتقاء لذلك الشرك اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيءًا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه ضمن هذا إلى أبكال الصباح التي ذكر الله عز وجل بها اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه قال وامركم بالصلاه وترى ان الترتيب الذي في الحديث هو هو ترتيب اوحي الاسلام بني الاسلام على خمس الأول الشهادتين ثم الصلاه ثم الصيام ثم الزكاه هكذا جاء الحديث لتعلم ان الانبياء جميعا دعوتهم واحده اختلفت في الشرائح في الطريقه التي يعبدون الله عز وجل بها لكن المنهج واحد والعقيدة واحدة وأمرهم بالصلاة فإذا صليتم فلا تتكدوا وحين تذكروا الصلاة أذكروا مشهدا دوما يدخذ في ذهني كأني بالنبي صلى الله عليه وسلم هو على فراش النوت في آخر لحظات عمري وتأمل ذلك ومعنا الحركة الله. حين يكون الله في آخر لحظات عمره بما يتكلم وبما يوصي؟ لا يتكلم ولا يوصي إلا بأغلى الأشياء لا يوصي من حوله ومما يحب إلا بأثنى شيء وأغلى شيء واعز شيء أهل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تفيد رمه الشريفة قال الصلاة الصلاة وما نلكت منها لتعلم قدر الصلاة جعلت قرة عينه صلى الله عليه وسلم في الصلاة الصلاة التي هي عمال الدين التي هي أساس ذلك الدين الصلاة التي أول ما نحاسب عليها أمان الله عز وجدنا من أعمار هي الصلاة فإن صل فقد أفلح صاحبها وانجح، وإن فسدت فسد سيد العمر الصلاة خير موضوع أو خير موضوع ما زال المرء يشعر أنه لم يشتفي من الصلاة صلاتنا التي نصليها يوميا أمان إخوة بحاجة إلى إعادة نظر رحمه الله عز وجل في شرح ذلك المقطع. قال الناس مع الصلاة خمسة مرات اصفع مرات وانظر من أنت في هؤلاء الخمسة قال رجل ضيع حمدها وألقناها وليم لاهتماما فهذا العنق ورجل نفسه. فذهب فكره مع الوساوس كل أذهب فهذا محاسب ورجل حافظ على حدودها وأركانها واستغرق في صلاته في مجاهدته لنفسه حتى انتهت فذلك مكفر عنه ورجل إذا قام في صلاته أدى حدودها وأركانها ومنعها واشغل نفسه بها من اولها الى اخرها حتى تصعد الى الله عز وجل فذلك المساك قال واما الخامس فهو الذي اذا قام يصلي وضع قلبه بين يدي ربه عز وجل انصرفت عنه الوساوس والمشاغل يصلي كانه لا يشعر بشيء فذلك مقرب من ربه عز وجل مثل هذا الصنف الاخير مثلا عمر بن السبيل الذي ما لم تذكر الصلاه ولا وتذكر ذلك الرجل رجل دبت الاكله في قدمه فقيل له نعطيك شيئا حقا اقطعنا فابلد وقال ان كنت في صلاتي فافعلوا فدخل في صلاته قطع رجله في صلاته بعض الناس حين يسمعوا ذلك الأثر يقول هذه اساطير الاولين ليست اساطيرا انما القوم كانوا يحملون بين جرابحهم قلوبا You فاذا التفت العبد عن رفقه بقلبه اعرض الله عز وجل عنه وادابه الشيطان حتى يحول بينه وبين صلاته فلا يدري كم صلوا الصلاه ايها الاخوه بحاجه الى اعاده نظر هل هذه الصلاه التي نصليها هي التي امر الله عز وجل بها هي التي يحبها هي التي قال عنها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله مالدين هل هذه الصلاه هي التي كان يصليها النبي واصحابه هل هذه الصلاه يرضى الله عز وجل عنها دخل التابعون على انس رضي الله عنه فوجدوه يبكي فقالوا ما يبكيك قال لا اعلم شيئا مما تركت عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا في زمان التابعين قالوا ولا الصلاه قال ولا الصلاة أليس قد صنعت فيها ما صمعتم؟ وأخبره أنه لم يرى أحد يصلي كصلاه النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما رأى من صلاة عمر ابن عبد العزيز كان يسبح في ركوعه وسجوده ما يزيد على عشر تسبيحات انظر إلى صلاة المؤمنة ليست صلاة السراق الذين يسلقون من صلاته نسال الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على تحقيق توحيده وأن يجعلنا وإياكم من مقيم الصلاه ومن ذرياتنا إنه سميع مجيب الدعاء أقول طول هذا واصطرته الحمد لله كم له سبحانه عنا من نعم وكم اخطا من جود وكرم وإن تعظوا نعمة الله لا تحصوها قال من نعمه فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجعلون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال احمد زكريا عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام وامرهم بالصيام هذه الكلمه الثالثه من الكلمات الخمس التي امر الله عز وجل بها قال فإن مثل ذلك كمثل رجل معه سره فيها مسك سره يفوح منها المسك في عصابه يعني في جماعه من قومه كله يعجبه ذلك يعني كذلك الصيام الصيام الذي هو سر بين العبد وربه عز وجل الصيام الذي هو اخلص العبادات قد اراك الناس وانت تصلي وانت تحج لكنهم لا يعلمون بصيامك صام داود ابن ابيهم عشرين سنه ولم تدر به امراته كان يصبح ياخذ معه طعاما وهو ذاهب الى عمله فبينه هو في الطريق يتصدق بعمله يتصدق بطعامه ثم يعود في اخر اليوم يتعشى معهم هو افطارهم من صيامه وهم يظنون انه عشاء هل فعلت ذلك يوما جرب هذا العبد القادر جرب ان تصوم يوما لا يدري به احد ابدا تشعر ساعتها بلذة عجيبة عجيبه عملت عملا لم يدر به احد ولم يطلع عليك الا الله عز وجل جرب هذا الصيام سر بين العبد وربه عز وجل كان ابن مسعود اذا اقبل الشتاء قال مرحبا بالشتاء تنزل فيه البركه يطول فيه الليل للقيام ويقصر فيه النهار للصيام فأين الصيام والقيام يا عباد الله الشتاء هذا ربيع المؤمنين طوال الليل تستطيع ان تنام بالليل ساعات طويله وتقوم اخر الليل ولو, ساعة ولو نصف ساعه تصلي لله عز وجل ما كتب لك ركعتان في ظلمه الليل لظلمة القبور وقصر النهار وسهل الصيام فاين الصوم أين الذين لهم ورد يصومون أين الذين في السحر يقفون إن العبادة الله الإخوة سبب لرفع البلاء عن الأمة كلنا يرى ما, ما يحيق بأمة الإسلام وما ينزل بها من مؤامرات ومن تعد ومن سفك الدماء في كل رقعة من أراضي الإسلام هذا البلاء النازل بالأمة لا يرحع إلا إلا بالعبادة لا يرفع إلا بالعبادة ما نزل بلاء إلا بدم وما رفع إلا بتبغى. وهذه مسؤوليتي أنا وأنت يا الله إن أردت أن تقدم شيئا لأمتك فلا أفضل من العمل الصالح الذي فإن مثل ذلك كمثل رجل أوثق العدو يديه في عنقه يعني أوثقوه وقدموه لطورة عنقه فقال أختي نفسي منكم بالقليل والكثير ففلا نفسه منهم ذلك مثال للصدقه وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في البخاري حديث أبي هريرة أنه ضرب مثالين للمنشق والبخيل أو المنفق والمتصدق أن مثله كمثل مثلهما كمثل الرجلين عليهما جبه من حديد إذا أراد المنفق أن ينفق نفقه اتسع ذلك القميص حتى يخفي بنانه ويعفو أذرا يعني يصير سابقا عليه منفرا على كل أعضائه واما البخيل فلا ينفق او اذا اراد ينفق ضاق القميص عليه ضافت حلقاته يريد ان يوسعه فلا يتسع وما من يوم يصبح فيه العباد الا وملكان ينزلان يقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول اخر اللهم اعط ممسكا تلها الانفاق من علامات صحة الإيمان الإنفاق من الإختار حتى وإن كنت معصرا ولو شيئا يسير لا تستصره عند الله عز وجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال بالنصوة لا تحترن من المعروف شيئا قال لهم لا تحترن جاره لجارتها ولو فيسنا شيئ نجري دلت الأرجل التي نقطعها ونبقيها اللحم الذي يكون بين الأظافر انظر الى ذلك الشيء اليسير كان أبو إذا خرج من بيتي يخرج في قمه شيئا. في كله بصلاً يتصدق بها فقال له تتصدق ببصلا. قال أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَدَّ فَمَنْ يَعْمَلْ بِثْقَالَ قال نعم قال فيها من ثلاثة كثيرة ولو شيئا يسير أنا أغفرت الأسبوع الماضي عن بعض مشايقنا ممن وسع الله عز وجل عليهم أنه منذ سنين يكفل قرابة الحمسمائة فطير يوميا بماذا؟ بجنف والوغفين عيش يوميا منذ سنين هذه صدقه ما انا أنا لا أقول لك خمسمائة أقول لك يومياً تطعم ذلك الكابدا الجائع. فادع له فجراً لماذا ولو شيئاً يزيماً كل يوم القيامة تحت قدر صلاة. مبلغ يكفيها لأن تأكل لحما سنة، فظلت المرأة تدعو له من قلب قلبها حتى قال الرجل شعنته بشيء عجيب شعنته بارتياح عجيب عاد إلى بيته قالت ابنته يا أبي وجهك بغير الوجه التي به. وجه نظرة شباب يعني وجهك من غريب وجهك مشل سافر وجه وفي تلك العمليه بينما يعدون الفحوصات تعجب الاطباء ماذا فعلت في بلادك هل اشريت الجراحه ام قال لا قالوا له ليس عندك اي شيء الصناديق فتح الأمور ليس عندك اي شيء فقال له انا اعلم ما الذي صنعت تصدق الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم داوم مرتبه بالصدقه ولو يسير. قال علي رضي الله عنه ان الله عز وجل أخذ ثلاثين في ثلاثين أخذ ضاره العمل الصالح فلا تدري أي عمل صالح يرضى الله عز وجل به عنه وأخذ اولياءه في عباده أخذ ضاره العمل الصالح لا تدري قد يكون ذلك الذي تعطيه هو ذلك العمل الذي أخذه. قد يكون قد يكون هذا النريف هو الذي ينجيك من عذاب الله عز وجل أيها الاخوه الكرام الحديث فيه فوائد ولعله أن يكون له ذذبا إن أحيانا الله عز وجل في الشهر القادم لكن أنا أريدك أن تخرج بهذا المعنى من هذه الخطبة أنك عبد لله عز وجل رأس مالك هو وقته وامامك من العمل الصالح ما تستطيع ان تفعله في هذه الحياه لتنجو غدا من عذاب الله عز وجل وليثقل ميزانك نسال الله عز وجل ان يعيننا واليكم على ذكره وشكره وحسن عبادته اللهم يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما علمنا والا انت اعمل بي منا الله منصور لنا ولنا وجدنا وحظنا وكل ذلك عندنا الموحدين في كل مكان الله منصور لاخواننا مستضعفينا الموحدين في كل مكان الله منصور لاخواننا من الموحدين في كل مكان اللهم اكشف الغم عن اخواننا في مالي اكشف الغم عن اخواننا في سوريا اللهم نقيهم برده الشتاء اللهم اتقيهم برده الشتاء اللهم نقيهم برده الشتاء اللهم اجعل برده الشتاء عليهم بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على ابراهيم اللهم اغفر لنا تقصيرنا نحوهم اللهم اغفر لنا تقصيرنا نحو اخواننا في كل مكان اللهم اغفر لنا تقصيرنا نحو اخواننا في كل مكان اللهم هذه لنا أمر رشد يعاث فيه اهل طاعتك ويهدى فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم وفق ولي امرنا لما تحب وترضى اللهم خذ نصيته للذل والتقوى اللهم رد عنهم الى الكائدين اللهم رد عنهم الى الكائدين اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوط اللهم من ارادنا قال الخالق بده يقول لا يريد وما المسلمين بسوء فجعله بنفسه وجعل التقيره متبنيرا واهلكه كما هلك تعالى المخمود اللهم اشف المسلمين وحمى المسلمين وحفظ اسر المسورين ورد الغايبين الى اهلهم سالمين ربنا انا قصنا ظلمنا ولا أخر الظنوب إلا أن تفاقف لنا ربنا يتنى في الدنيا حسنة وفي الأخرى حسنة وقنا عذار النار وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين